ليل ليل ليل ليل ليل وين تحت صدام کتل ابن تعود قدر ضافي بالقف مكان تعليفي متعود قدر ضافي بالغش مكان تعليفي متعود قدر ضافي مكان وان عادت تخف كيفي وان عادت تخف بس عامل فلاح كل قطم مصاله البعتار مضي في في مكان تألي فيه الله يقول لا إله إلا أنا البعتار مضي في في مكان تألي وان عادت هالو بكافي انا عدت قالو بكافي بس ما فيش فايده اللي بنق مصال ماشي يا عم او غرا او والله او وثاني والفقاوي كل ها كل على حاله ماله يبعف وما انا يبعى لو علي اجرم لابد اخذ رواسبها بعدك يا ورد يا شمس بنا دي لف منها حز حز لو بقول يلا يا حلو. كله إلو بدور على حاله، غني بدور على حاله، وماله يبغى ماله. على ماله، لو يا رب ملك الفطحه خضرا وسهاله بركي بمرض يا شتت بلادي لما اتحس صرله بغور يا نفسي وانا باخذ نفسي يا سير خالو اللي بدور على حاله وماله يا تعبوبه وتهني لو عاد اقرب ملك رب الفطحه خضرا وسهاله بركي بمرض يا شتت و انا بردو نفسي لا السب thralo ؟ يا لا يلا يلا يلا يلاول انه لو علي opposeرون تفودها جداوا سبهالو برج من مشبه cantriارة بلاد ا defend морady حاسي ماخر بلاد من ته حسي دratesي مما انته حسي في الوقت ـالنفسية خاصة عز ديارة عطية ع Europeans عبرى و приехERAgil Laaris بلو عين !اللو ونفسي يا سيد خالق الدنيا فينا وعبت والعر السد يوم على ورد لبهت الفكرة مطلق عرفت جنيلة رجال واللي تتكرم من طيبين عليك بزيد الطق طاق اللي تتكرم من طيب عليك بزيد الطق طاق لو بكتوم يا بني ادمي في الدنيا فينا وعبايا والعرساتنا فيهم على بر تبهدي الفكرة انت الحر عرفتني قليل رجال نفعا وجه السبحة لكشرة وانتهى الزمن العشر والخمسة بقيتك العشر فهما تقعد تحسبها واللي تبتكروا من الطيب يد طلقك لو بدو بيه بنياد بيت كم دامت لمساله دنيا الوطن بتاري لي وبنل سر بسل في دنيا الوطن بتاري وبنل سر بسل بتقشر بس احسنت اليه من قبل نقال حتى القلب علق ما تخوف يلا يا غبوبه ما تصحى حتى اللي كان ينام اللي في غيبوبه ما تصحى وحياه الغرسه اوكسجين بيتحاسب بقى لا يوسف يوسف يوسف معلش معلش يا وللا يا ولدي يا يا